الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده رجاء لله الشيخ بسم الله وسبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اجعلنا من طلاب العلم ووارثين المرسلين و أشهد أن لا إله من الله و أحكمه لا شريف و أشهد أن أكون صمناً من أهل و رسول و صحيح و خليم أرسل الله و حالوه و تعالى فإذا يدعي تدعى إله أردت المشيح و النسيح و دعاً إلى الله فيه و أشهد منه و بعد فإن أصبح الحديث فالعلى الله يبحانه مولى عزيز وفير الحديث حد محمد وكالله وعلي وعلي وكالله وكالله من, من الله عليه وآله وسلم وشار الحضور لمحكتاتها وكل حدث في الإكتلاف بإتعاد وكل منحة الضلالة وكل طوال من الله معروض أن الله سبحانه وتعالى خلف الخلق وكلفهم بإبادة وهذه العبادة التي خلفهم بها مضرية على عمر الذي وهبهم الله سبحانه وتعالى فيها يعني الله سبحانه وتعالى انفقا ربح حاجه تكون لنا وشكورا الا يعظون وبدا العهده نعوده في وقت لا يقدر الله عز وجل فيه العباده هل هو الوقت المحدد يخصه في العباده وهذا الوقت المحدد هو امر الانكار عندهم معروف انه بعد الموت ليس هنالك عباده وليس هنالك تكليف اصلا التكليف ينقطع بنوط الانسان ويرد ادعاء قطع التكليف عليهم لان ما ارجو كرامات نبي قد تكلم بقول وعم وانفتح حتى هيكه اليقين هو خطاب عام انه العباده ذهاب منه والإنسان حتى الله سبحانه وتعالى وهمها والبشر والجنسون في هذه الأعمال كان ليسوا جميعا يعيشون عمرا واحدا بخب الله سبحانه وتعالى العمر يختلف أجل يعمل الله عز وجل في فتره 30 وعاد على عقد المعجل لفتره 3000 وهكذا الله سبحانه وتعالى قدر للبشر اعمارهم ولهذا كاذ يبينا كتب الله تعالى ان يمد في اعمارهم يمرون فتره الشباب يقول فتره زياده ما كل بشر يعيشوا ما كل بشر هو يعيش فترة شنو الشباس لقد يموت الإنسان قبل أن آآ آآ يعيش هذه الفترة يموت عمرهم معجب سنة مجرد ما لنا يموت وهذه مسألة مسألة الأعمار مسألة الأعمار هذه الله سبحانه وتعالى يسأل الله سبحانه وتعالى عجب هي مسؤوليه خاصه ان هذه الحكمه التي واردت الله سبحانه وتعالى العباد وكلفهم بان يحققوا معنى العباده هذه هذه من من الفكرات التي يمت الله سبحانه وتعالى لبعض الناس فكره الشباب واذا فقد يموت الانسان قبل الفتره النقطه هنا هي المسؤوليه قبل ادق التفصيل انه في مسؤوليه خاصه وفي وقت حرف وفي موقف حرف جلتا موقف حرف خالص بكل ما تعني الكلمة في منتصف جهنم ولكن أن تتخيل جهنم وأن تتكره القرآن في نوص جهنم وعلى الصراح وننصوم على جهنم في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على رب سحسن مخضولها في اخر العام نشوف طريقه درسوا الصراع طبعا وتضارب الحاله ونقل ذلك في رام الاحوال العسكريه هو اكثر من الشعراء وحسن من السيف كبري وقال يهلم تحت ما في مويه يعيد يهلم طوالي وبعدين الكبري ده تتخيل زي ما وصف احد من الشعراء بدول العمليه دي في فارس مساله ايمانيه عادي انا بغيث لك كيف بذلك في ذلك القبول في هذا المقام على وجه التحديد ونحن نؤمن بذلك كاعتباع ان باعتباره كمسلمين نشهد له بان هو رسول لان عنده يصدق وكلامه وفي ما خرجه الامام الترمذي واخرجه احمد بن رواحه ابي بن الزبير وقد يظن بعضهم بالطرف غلط ولكن وعن يكوني هل يوضعها عن أبي بردة وعن أبي بردة وعن ببعض الأسلبيين أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزول قدماء عبد يوم القيامة ولا تزول يعني الناس واقف الصراف لا مقصود الصراف لا تزول قدماء عبد يوم القيامة على الصراف في المقصة في جانب حتى يسأل عن الأرض كل الناس لكن بعض الناس قد تكون الاكله بالنسبه لهم لقطه شويه له تبقى الماده على حسب ما انع الله عز وجل فيها في دائره حوله تعالى ثم لتسالن يومئذ عن العيش فرتدول قدم عظمي وحي يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمري فيما افله اسلام وعن شبابي فيما ابلى ذلك وعن علمه فيما عمل به اربعه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وياما جاء كده بتوجه لكل انسان واجى قد يحرم من من العمر بعض الناس يا يقين بالنسبه للذين مد الله في اجالهم وارى الذين اباهم مجموعه الشباب الطيب نحترمهم كذلك والله يوفقهم ان شاء كتركة كتركة كتركة ونصيح في الله ويا ذكر القضيه الحريه الى ابو وجا صراحه هو نفيق في اللحظه فبسال عن عمري في مبنى قلت لك الشيخ كلامه والكلام ده جميل طبعا الامور الموقف ده ما مشي يقول لك حلك حلك لغطي القياده دي مشكله بعدين اتكلم عنها بعدين لكن المسادي برفوطة بموت الرساء بعشرة لأنه يساق على جموت ومتى يموت هذا وارد في هذه اللحظة في هذه اللحظة وارد في موت من قدر له أن يموت ويمكن في هذه اللحظة وهذا أمر ليس بعيد قبل أن تنجح إلى ميتك توقل في المقارب وارد كل وارد لأنه يجب أن يكون بأيه طبعاً ومثالات من يشام البائية أكبر فعن عمره فيما أبنى سنوخ الجوك ستين سنة عشت ستين سنة في الدنيا مثلا في سؤال الله بي تعال جهنم في نور جهنم فيما أبنى العمر ستين سنة في ناقيا نفضتنا وإن نفضتنا وإن نفضتنا وإن يجيب عليه الإنسان في داس المقام وتختلف الإجابات وعن شبابه وأذي الشيء في monde ait khadithina wa an shababih fi ma afna sawal talu ushitt shab ay ma wasakbar hadd al shabab aywa al shabab ayna qadiyat al shabab ya salam sawal taban ma hi al shabab fi ma afna wa anta kunti fatr al shabab sawal niddu alayhi kull shart alayhi sawal وعن علمه في ما عمل به وعن ماله من أين السكة بات وفي ما انصقه يا شلام نواري احنا ماذا احسر بيجعله لكن بتبقى عندنا هذه النسوس المقدمة للحديث وبيقى عندنا الجواب على هذا الاشتراك هو الجواب الثاني وده الانتحار طبعا الانتحار ما تشوف والانتحادة يكون مخشوف تاني مثل تبايلة يكون يعني, يعني حبارة عن, عن الغبيض مصنحة العبارة اللي كانت جمهورية الانتحانة تاني يا موضوع شمع أقول طبعا السؤال الرابع ده السؤال السؤال الرابع هو, هو عن الشباب يتيه ما أبله الجواب الذي ينبغي أن يكون هذا الذي نحن نريده ونؤكد عليه لانه اي اشعار مطلوب يقول الجواب على السؤال ده جاهز عشان قال لي المعلم انا بقول طب قال لي يقول المحدا بعت لي اهم فواصل ف بيبقى المطلوب المطلوب فعله للنجاه من هذا الموقف والجواب الصحيح على هذا السؤال ان يقول ما جاء في ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ده المطلوب الحديث مشهور حديث ابي هريره انه قال تبعت النبي صلى الله عليه وعلى رسول الله يقول تبعت كنت ظله مظله يوم القيامه في ظله يوم لا ظل الا ظله طبعا يظلهم الله يوم القيامه في ظله هذا قرلي يشير والله عزه وجله يوم القيامه كما قال علماء وان الشمس مع الغروب والناس على قدر اعمالهم في ظل يرضو الله عزه وجله ذاك اليوم يوم لا بينه انك وضيف اليه يعني تشريف له ولمكانتي يعني لمكانه هذه الضيفيه انه لم تر في الدنيا ذلك ولكنه داخل لما يكون هناك موافق وفي فد واحد يقول أبنوا هناك عند يقيمة فيها أنا لا يعمل أبنوا هنا إذا كانت دخل الفعاد بجد إلى جراس يتصدق دمشي الحال ثاني أبنوا لا ظل إلا ظل ظل واحد ينشئ والله بعد وجل في ذاك الموقف ليس هناك ظل سوى هذا ظل ولا يكون تحتار ظل إلا من من, من اتفض بهذه اتفاضة التي ذكر ربعث الله فذكر ربعث الله عن إمام الحادث وما نعرض عن نفسه حادث ولك الثالث شاك نشع في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساج ورجلان تحبق الله انتم عليه وتفرق عليه ورجل دعته النساء ذات المنصبين وجمال فقال لي اخاف الله ورجل تصدق بصوقه بتاعها هكارا عالما سيروه مرته في بيروه ورجل ذكرها عالم تصدق عليها الشاهد في موضوع ايه حديثنا في في عنوان المحاضره انه شاف النجاح فينا ده المقصود انا المحظوظ فعلا المفروض انه الشرف وهب الله عز وجل هذه النعمه اه للبشر كي يحكموا مع به واذا قام الانسان شامل نجاه في عباده الله فاق سوال الى ايها الشباب ها هل هل حققتم مع هذا الذين سكنوا الامور يمكن أن ينتبه في غالث بأفعال أخرى في يتفض الناس اللحظة و تشعر بالنجوية هو يخشه رحمة الله سبحانه وتعالى وادع ويخشه مع الشباب في رجلات تحفى بالله وانتباع عليه ممكن فاتك الأمرعدة تدرك من باب آخر من المصدقة بصدقة ببعضها وأنا كل حال الرحمة واسعة ومصير كثير لكن يبقى الكلام لمن يعيشون هدي الفترة يغتنبون يضغي عليهم على هذه هذا أن يغتنبون هدي الفترة قبل أن يغتنبون ويقول له هم هذا الفضل المشكلة إنه يقول هذا الفضل زي ما أيها الشاب وأنه قادم على أن تحقق ما يمكنك أن تنوى به من ذلك الموقف الان اي شويه الفتره الامر الان وقف وعمران فبدايه جت بعيد الشغل يا اخي انا بعتلك حديث اقر اقرا يا احمد اللي فات الماضي الثاني من زمن قبل 50 ثاني قبل ان تفوت الفرصه طبعا ها قبل ان تفوت الفرصه يرتب 5 قبل 50 تذكر حياتك قبل موتك حياتك قبل موتك وتذكر ايام شبابك قبل خرابك وضحكتك وقد ضحكت في كفحتك قبل فقرك و و غناك قبل فقرك وصراخك قبل شغلك الشايب شبابك قبل خرابك الانسان العاقل والشاب العاقل الشاب العاقل هو الذي اختنى للأسرس يعني الاجاب العاقل الذي يعني صار يكون من تعلم الكلمة في ذلك اليوم وفي ذلك ذوق الفرعوين يكون نستنى من التباط الحقيق معنا حوله وضعنا حوله الشياب المنجئة في عبادة الله لكن نحن هنا بنا نكون فريحين الآن إذا نقصنا إلى واقعنا واقعنا المسلم على مستوى القرى الأربية هل نجد الشباب في هذا المستوى سوف أقوله صميحاً معكم هل نجد الشباب جميعاً حقك بمعنى خون جداً خلف وشاء كل نشاء في عبادة الشاء في سؤال يبقى نقول افضل صباحا هاجوا انواع انواع عميق اي انواع ولا شباب ان العربيه تحت لا نقول كل انه شكل طلاب قادرين في الاحيان رؤيه كذا اشراح الذاكر نفسه الحكم الغالب وعلى ختم الغالب يقول الحبيب ولكن لان الغالب ويجبنا أن, أن نتحدث فيه فالفوض من الله تعالى أن يكون من أكثر أكثر الشباب أكثر الشباب ليس فل الشباب بدليل ما أرد من راقح الآن تعمل من شباب الآن في المسجد هذا إمتلع فيه وعيد هذا المسجد إمتلع في المسجد من الشباب نحترهم أنهم داروا على الشاكس او كذلك والله قصده لكن حكم المارد قال ولن يجعل الحديث هذا في لب الشرو لان المشكله في الموضوع ده هي بتقول لك الشرو ولكن اخرى ده ما نعرفه احنا البولين جاي كده فانا انا هنا هذا اللي يعني المطابق ليس يمثل تمثيلا لا ده مش وهناك فرق بين التمثير وبين, وبين الإنزاف فليس علي التفقى مع هذه الفتاة لا تفقى يعقب لها نأكل بالتفقى لكن التفقى أن هناك فرق بين بين بشروا ولا تنفروا وبين العبارة بشروا ولا تنفروا انت فالك نعم يعني لو أنه النبي لعدلنا مزار بشروه ولا تنذروا فكنا نتكلمنا في جهنم نورنا والله إذا قلنا لك في جهنم وفي تجور نورنا نورنا لنا فالشروا ولا تنذروا فالإنذار شيء والتنفير شيء يختلف فالتنفير كما ذكر العلماء قال الشيخ الإطلاق والتنفير هو أن ينسب إلى الإطلاق قول أو فعل ما لا التنفير والله جماعه انا حبيبني تعالوا انا شكل الجهاز تشيله لا تقوموا يوصف بالفساد ها بالكلام يعني لو هتكلم فيه قدام برينسيبل اول ونترفيكي هذيم وغيره الله تعالى اللي عايشنا اه يعني انتم بالكلام كل افضل هو مستراح اذا يا يا يا يا خلو شرف عيدي اي انترف كفطرا ويقال هذا كتابه ولبش اما الانذار وصل اصلا من وصول دعوه الانبياء يعني دعوه الانبياء تتنقص في في قول تعالى ورسلا قد اصطفهم عليك ورسلا لم اصطفهم عليك وركلت الله الناس تكليما ورسلا مبشرين ومنذرين ليالله يخبر الناس على الله حكم بعد الرسل فكان الله عليما خبير فقام كلام فبالاكد اذا عرفت ذلك من اجل الشريك ما ودنا ان نخبر به هنا ان ان الاغلبيه من الشباب وانا ذكرت هذا كمقدمه لانه الاغلبيه تحت من الشباب لا يحكمون على قول النبي عليه الصلاه والسلام شياطين من شياطين الله كما ذكرنا هي هذه تقول الى هذا الصقي شبهت في امر الامر الاول ان حفظ الله حفظنا وعن هذا الثاني إذا ما يصدق أنه الأغلبية يكون شجعاً لنا المجر الأغلبية من المجر وعن ذلك يكون شجعاً لنا وما قد قد تقول ليه من أنت ذاتك أنت أنا بحب كلام ثاني وإذا ما قاد لك الجنان بالحق ولا فينا السرط بالحق كان يقولوا والشباب يقشوا مع جمعانيك يقشوا مع, مع السرط وديعك وعن هذا مجعتني أيضاً الله بيعلق في الصوره والحق وبعدين بتشوف الشباب يدمروا العقل اللي عايشهم والله العظيم ندمه من الاسف ده واحد آه. انا مصدق نفس اخر وينفع اكثر بالمقل يوم يقعوا على الطريق دي يتبعونا الى الضجر روبي لا خالص اغلبيه سكان العرب يعني عندنا الاغلبيه الله قال فيكثروا في الاب ذاك يستمد في الجامع ها وما كتبني الحكم على الاختريه يقول النبي بعدين النبي شباب واهول لهذا الجامع باب القيا في جهه في المدينه نرجع ليها في في حديثنا باب الفول عن النبي نتاهم المعرفه الدنيا في باب فيها التبعيه العاميه التبعيه العاميه وطارق الارغبيه فزعق من البكاء أدت إلى حجوة التمشاة أدت من أنا ذات يقول أغلبية للشباب يمجر في الحديث وإن كان في إثنانه ما قال عند العلماء أخرجوا قبراني لكل العلماء يعتنون لأن معناه صحيح كأن شواهد النسوس الصحيح أدت أن أقول معناه والحديث أخرجه أخرجه الإمام القبراني أن أنه قال فيما يروا عنه أنه قال كيف يتصرفون كيف بده يقول اذا فغر مساغته وفجر شبابهم وترتب جهادهم تكلموا بما ان الله تكلم مع بعض الصحابه يعني تكلم عن علامات الساعه لو تلك الصوره الباب تعود الى اغلب الساعه هي يعني بتكلم على تحضر لبعض يذكر في ذلك كلام مستن من علامه القيامه انه من علامات القيامه في حسراتك لاعرف ان الشباب التجوز يكون اكثر من الجبائل من الشيوخ ما هو قال كيف مضيكم اذا قضى نساوه هل انت بقى ما معرفت؟ في الظغيان الآن من الظلزي في العالم في الظغيان اكثر من الظغيان المرأة كيف تجوكم بجوما يتعلم اذا قضى نساوكم وفجر شبابكم ودمتتم جهدكم قالوا او كائن ذلك يا رسول الله كنا نرسلون يعني في أمه دي بتاع جديد قال إنه لكائن وإن أشد منه سيكون حيات فجاء له وغيام بتاع نساء مفيد بيجي بيه بيه جمالنا دماغي العشمين بيه بيجي بيه يا رب وفجور الشباب قال لون يكون شباب الجمال فجور وفجر شبابكم وتركتم جهادكم وامر وكائن قاله قال إنه لكائن وإن أشد منه سيكون اتكلم بكم إذا تردتم الأمر بالمعروف والنهاية على المنكة قال له كيف حال كل والأمة هي يوم من الأيام فترك الأمر بالمعروف والنهاية على المنكة الأمر الذي فضلت فيه الأمة كنتم في الأمة مهرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهونها على المنكة في القلصة جنه أمة الإسلام التي فضلت فيه ويجاكت الصحابة بسارة أو كائم ذلك أفضل الله هل يمكن الامه يوم ينطبق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال له لكي وان اشد به سيكون كيف فتمم اذا رايتم المنكر معروفا والمعروف منكرا والله لو كيف الحال في الامه الحاجات دي هتحصل الناس يوم من الايام في الحكم دي قال لهم يا رب يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا قال وقال وكان ان قال ان رسول الله معمول الا مش قال انت واضح الله قال ورسول قال كده حكايه واف ما دين معمول بن जाओ وكان قال قال انه خائف وان عشت منه شاخ فاجت تكلموا الكلام قالوا كيف ما بتكونوا تتعرضوا بالمنكر والابعد عن المعروف بمرحله خطيره تصل اليها الامه وقد وصل الله تعالى كيف تلومونني عندما أمرتم بالانكار يا امه الاسلام ونهيتم عن المعروف ويا لي السؤال ان بعتلم او كان ذلك ابا الله ممكن نضع ايها الامه دي يقول بعض افرادها او تقول الامه باقملها عتابه من ممكن وذاهره قال فعندين لما تصل الى الامه الى هذه المرحله فعندين يقول الحق عنده وذل لعب إن أنه ختنة لتجعل الحبيب من فيه انت بحيراته انتظار فلا به قد أعلم لما انضطر مع الحبيب ده نبدأ بالكلام عن حجور الشباب والله ماذا؟ مش هده مع السلام قال كيف يقول إذا أطلع النساء؟ أمسك عالم النساء لا فضق البرع ولا ما فضق كبرك في البرع إلا من رحم الله عز وجل وخاصة الشباح لأن الشباب لا أردت مع أنام ذات تبصر للبرع ضمنه فضق المرع فيه يكون تمعي امم الاسلاميه وضد الراضي يعني الحياه عادي على عادة في الريون الريون بدل الريون عادي بالجلقه واحده في في الجهاز الاسلامي انا كلام انا تعال في الريون الاسلام عادي جدا تشكل واحد ثلاثه في الورده الفيتور الريون اب الشاش لا تقدر تجي ورود وتطلع ما فيش في الشاش ها وبعدين ما نريح معطرة كانت بثلاثة كيلة ثم نريح الساعة انتفاق الآن الكلام ده ممضوض فيه فيه, فيه, فيه, فيه طهيات كذا مثلا أنا مثلا بقال اليوم عادي يستعطر التضغط بقوم زي يجدونها هل يحن بايز أشي عنده ممضوض ينعطر في جمال ده الجماعي الشمشي ممضو الشمشي ها ده ممضوض ده ازاي نقول ده بك الحلاس الكلام ممضوض إن بل كلمت على الكلام بل هل هناك مجدود ها؟ ها؟ شهرين محامي محامي لتأكسي مجدد تمتح فيك ملاء ها؟ والمحامي كمان حجبت في اللي أخبر دور عالك لابتين يشجقهم الأغلبية عايمين لابتين تعالي ها؟ غلق في روحي خدف قالف الماتى بالدين والفاتيس تبقى بالطريقة التفاعل وإن تبقى فرنام الملأ ترصك تكي لا ليها ها بينك خالص الحبيب ده انت هتضخ يعني انت تنفع والله في نفسي يعني يا ابو رجل ابو رجل انت سبت سبت سبحان الله نورير رجعوه واللي بيقول انا قصد عليه النين المشكله كون جهلت الحق القران جاي لك جاي لك والله ها وياه تمام هي قيمه السماعه لازم نسامي انا عقلك كان موجود في الجماعه في عالم الكلام وطبعه نقول ان الزواج جاي في الفقه في عالم الكلام موفه جديده يعني المرحله في باب المتفلسفات كان الموصف الجديد ده في الكلام وقد اعيانا تماما وضاعت فكرته تماما لازم نظام التربيه بتاعنا شيء نتا هو ده اللي دخلنا فيه اه المرجون والجبون وطرى ترمح جوية جوية قال ابن الضمان ينهض نعيب نعيب نعيب نعيب نعيب عن خليف اللي يخلو من الطابق لحيث يدور كبير لفضيل أمومة الإجلام وأطفح الشباب حارفا إلا عبد الله سبحانه وتعالى يقول بكل ما هو جديد حتى وإن كان الخبيل يمثل حقا نسأة ومحمة مع الضمان شباب عنده مشكلة عن جديد الجديد واحنا كذا بحيث ان واحنا كذا في حاجه الجديد ده انه هو هو لا وهو الحق وراسه دي عن شكل عقله العقل فا البرع في ضرر لما تاخد ثاني من الان يعني مره ايه التبرع شويه او عايشويه جاب يعني شر في الوقت وعايشويه شره الجذري من جهه <أه>؟ في الدولة وصنوص الطيني شريع حافي نحضرها في كلها غرفة ونرى أن يعمل سألال كيف يقولونها ومع الشايانة تقاها أخن والله اللبنة اللبنة اللبنة لا يمكنك أن تتجيب أكثر تتكلم تتكلم أنت في طريقة الحيلة الدولة فقط يزور تأخذك المنزل وأنا تعلم ونبدأ في قابلات عادية وبعد ذلك يا الله ما شوين اين شاكي ها اين القلبا مدام ظاهر الضعيا انظروا شباب البلاد قولوا في اقامه الصحابه ها الحضره تبرر فيها قضاءه التنميه يا اخي كثير ادنى هذا العسل اللي اعماروا مقرر يا شباب تغذي لا هم بحر ونبري ان مقرر طبيعي فكان الفرق الان شباب ايضا يكونوا يكون. هم لا اسال حديث الشباب لا طبيب فريق وفريق شتت شتت لهم فريق وفريق ها هذا الكلام ده الصلاه وان بقى الحديث خلاص قامت الصوره ده هو يشوف ده لا لا لا دور الثاني دور كبير انا صغير واجبك كذا تقول له يا حاج بالكازابلانكا انت لعبت مع الجماعه دول لا اشكك احكر انت بالولين انت حق البهينه لا والله الا محرما اللي حق رياض عاليه اذا ربطت بس بتاعت وبعدين يضبطوا الالزام بتاع العيال العالم طب تقول لهم يجوا وبيدش بره عارف في جهوزيه والله نساعدكم اقبلوا يا اهل الجماعه هكذا بيجوا بجي شباب تفضلوا في اعدادات السفنه ولو خير البروج هو احد الاشجار كمان باخر دينتها فتحي لي بقى والله في اخر دين فيها وتقدم الله له التمويه بقى زيينا دينا كام وفي وسط التعرجات انت تقدم معاه معاه طريق كامل كده انت محتاج الكم اتنين معنين بيعاده المرضيا والله النبي بيقول لك ده طريق الطريق الخلاوي الخلاوي و انتكم كده في التوري ده اكيد في الاسلام القعده مع الدراسه 22 لاعب الكعبه ها ودي امره دوره الحاكمه اي العلماء اي الكبار في سوق ومضابط كمان الكعبه على القواعد طبعا يعني ولا كون قاعد بدون اكتر مره بيبقى في عالم الحجور للشباب في عالم الإسلام فنبوه نقول الحديث المعلم الحديث المعيرة المعلم قال يقول بها من الزمان يقولون بها من الزمان ونساعدون كافيات عاليات مائلات ونجنة لكن هنا رايحة تستلّم وإن شاء يحاربون الجن يستلّم كافيات فهذا جاء يلسان فهذا جاء يلسان إذن الله فيه من الأسئلة الإسلامية كافيات عاليات الغينا فهلا قلوه الأباء والله ما حريت انا يلا تعالوا قوموا درس لازموا ما لازموا اه علم وجود انياء شوق لكن اكثر فضو انه في مشاكل كثير جدا في عالم ال ال ال السماعه وفقد الجبابكم الكثير ناخذ قبل الاخر طبعا احنا قريت ال الضيا الفجور والفجور دايم في فراغ النصوص اللي عنده حضور بتنكر طبيعه الطبيعه في ابريل انه اغراض القدوم بناء بيكمان كما ذكر يقيم عليه رحم الله في كتابه في التجريبي بعد ان قرر ان الابناء لا شان كبر و و وان قرر ضمن ان المرض يستدعي احضار اغراض ابدان وعلاقات حضور اخراج للضوء تذكر ان مره مر مجموع يخلوا اشتقاق الى الى حسين الى مرض الشاوه ومرض الشفا بس اما الدليل على مرض الشاوه فلقوله تعالى فلا يقوى على القوم فيسمع عليكي في مرض وقت كبير على على مرض الشفا فلقوله تعالى امر المدينه في قلبه ذلك سيمتبعون الجامل الغالب في فينا ومن الغالب تأويل وما يعلم تأويله هون إلا الله والراجعون في العلم يخضرون أدامنا فيه كل مجمع بنا وما يتنكوا فينا والأدام فلما نأخذ الآن أمراض الشباب والسجود تحت الشباب الذكر وما أتكلم إجمالا يتنكوا لا يأخذ من أمرهم الشاب أرش إما مرحب المرحب سأشوفها وإنما يقرأ الشاب وما يقرأ الشوفه اكثر من مرض الشاول اطلقوا العفري الشاب يا شباب مرض الشوفه شوفه الريا الشوفه في في في ربنا تصلى في عليه ما في حق يعني يعني في تدمر في طيب يعني يعني اذا فكرنا معناها طول العشره والشام فينا هيك اذا الكبر هنا في في القلب من الثلاثة من الأخذار إذا إذا يجاب المحقق مع الأشراف الفاعة هذا من يوم لا طاعة لها البحر ولا زياع المعقصة لا تخذي وبين الشعب أغفر محقق مع الأشراف الفاعة بعد الإشراف الفاقين كذلك قبيل السمين من غير مرض مزع بتعديل بتعديلها وبين الشعب أغفر عمر الطعام لا تنسى الخليفه عبادات ليس تعالى حديثا تشاور اذا نتكلم عن الشباب الشباب الذي عبس الله على غير طريقه النبي الداخل طبعا رائع اهو ذلك الكتيب الذي حدث الله عباد الله هم احسن امه بينت لكم ذلك تعال ناخذنا الذي قال الله تعالى فإياه لهم مزدع لأنهم ذلك مزدع فإياه لهم أحضروا إلى أهضم إن أتبكتوا الكتاب يوصولنا على طريقة الإنماع سلم يخوضي وتفترق ومجي على الثلاث المستقيم تلك الكرة قال الله يفتر قال <سؤال> معالجي الآداء جرنان جبي جباب طارقوا من الثلاث وعن هذا صراحي مستقيم مستدعوه وده أكثر نوع من الشباب فيه إذا؟ يعني أكثر الشباب وضع في الطرائق ولا تترك الشغل فالتفرج حضراتكم النبي لا للمخطاط في لانكم في التفوق ده يا جماعه بيقولوا طالع انا الحمد لله من نفسي انا تعبت جدا ها ده وانا اشتغالي كله ورقي ده كلام تاع عرب قوي ها وظائف الاسلام وضع في جكم الناس الداينه كانوا هو هو ده المطلوب يا اخي ان شاء الله يعدادا لا يستعمل لهم العبادة هي مصرحة إلا شخصين هل تحقق من الحبال الزائف وفي شئة الشباب الآن العادل تتكلم عن شباب الآن عادل وقرج عما نقول ما تلم شاب النجا عبا للعب وهذا هو لك نقول أنهم يدين حق الله تعالى لك دليل تحقون يوم الزيابة في شاب النجاة في راشة الشاب هذا شعب كيف يقول لكم طبعا نظلم عن مكسل فالعلي شباب العملية يمكن لكم مكسل بتعمل <تصفيق> كيف؟ والله أظهر لك أنا طبعاً أخبت الطريقة لأبي الشيخة أبقى الجيلة أبقى الشيخة أجيبين يغيبين إذا لا تعمل في كل مكان جمعنا تعمل في الطريقة يقول أخبت أنك شاب شاعر لكي شاعر صوفي أنت مجيدة يغيبين أنت شاب شاب الجمع لكي شاعر طيب كيف تعمل ماذا تصرا لنا اخذت الفكره من الله اكيد ما في شيء حتى تطلع كل شيء ليك ليك عشان انت عم تمشي على بالنا طبعا في انا خلص يبقى يبقى تمام بالنسبه احنا الشعب اللي قاعد بيطلع جمهور تبعت لك جمهوريه يلا جمهور انت يا عمري يا ابو مريم وعلى أذن نختلف أسل المقلمات وكذلك الحالة لحظية الإجتماعات حافر لن يتبع في أنهم تريد أن نحصل معنا عبادة الله وهي مجرد تبني إجتماعات مزيئة الإجتماعات معرفة أكثر تريد أن نحصل على المعنى ونأخذها لا يتخلص على الأذن وكذلك مرضوك الحاج وكذلك العلمات أه خرجت عن الإجتماعات والسنة على من إجنبعات الزب يساق صورا في قولي كمهور طيباني اللي بعد أنه قالي شربوا هيتم أهوية انت مستدتون بديج ما لا تتعرضيني بعدها يتعرض مرات ورسوليني ترسلوه أي شيء هل قالوا على مركة الاسمين جميعا؟ لما لا يمكن أن نطبقوا المعكة بعدها لما هل سألوه فأريد أن أقول الشاب ماذا؟ أنا الشاب اللي بعد أن يتعرض ويخذي من الطنورة الكبير كيف تشداري يأخذ تنور قديدة من الشيخ وقصورا يتعرض في قولي بقى بقى. ها. ها. دم. دم. دم والله ثاني لا شيء الابريق قال ها odor el brick جاو كادير لما جابنا جاو كادير والله بكاء ترى انت واعني مو ان تكون تنيم لا طبعا شكلت هذيكا اللي عباره عن شيء ثاني ياس ثاني الابريق موش شغله كبار وشكاي وجهه بابا غروب يحرقنا هذا لا يركب معايا غروبنا كروحه الذات وبعيد تجريبي هو شوف يا اخي اتحافل ترضي بيها ترضي بيها ترضي المخده اذا سوق جاي بالرقاب فلازم نسرع على الاستعجال ده طيب ازاي احنا بنستعجل في المخاطر لان دي مبعث اخطر اي طريقه الان البنك ده بدا انا لا مصيبه فيهم لان طبعا عايزين برنامج ثاني ثاني ثاني انا مشترك في القوه انا مشترك في الكذا يعني الحضارات من كل طريقه وصفه ومن خلال الطاقه والطريقه وين التصور اول شيء وبسوا الاداه العقليه الشيء الاخر اللي هي اللي هي شرح ذكرى القديمه الاكليليه في العظيم في الماديه الشركه الائيه عادي الاول بس يا شباب عارف انت بقى لما تروح تعرف نقتل النار انا بس احط الهوا بتاع الكم باور الثاني اللي ديك شغاله ما فيش شباب بيعرفوا في الهوا عباره عن غاز وبنضوره ورجعي وبيعمل ازاي لا واحد اللي هنا طب انت كان بيعمل نقتل النار بيعمله عشان كمان يعني البول الشغال دول الله اكبر يا دكتور ده لكن في اكثر الايام كانوا بييجوا يشرحوا يعني يشرحوا وشرح بتاعهم امتى في جماعه زي ده انا غلط في مشكل بين الجماعه الرفيع هو يعني ده هو بيقول بين البلدي بلدي يعني هو جاء يوفيه وريناتي وقياتي بحيث بقى هو جميل وتضيفه الى المطيب وبين الجماعة هذين يسترموا لألحام بتاعتنه ويستردده فالله ما يسترموا لألحام بتاعاته بتاعتنه غاده ولما تحتاج فى عادة تكفرين من المشياء فالله ما يهم من الوقت من المشياء فأرشان خارج الشاب عالي وحدي عالي يدعو الاخذة والخلاب من خلاب كفاية وصيد الهام طلب أخلاب لأهداء إثنان إلا كالخوطة كمارفة عقصة كمارفة كم طلبة كفريدة حاجة يحتاجها لإثنان نحضر وساعده لو ما تكونش عاملها نصير الساعه 6 ديليج يصير 10 اذا تقدر تطلع على حاجه كده انا بقولك اشياء كده انت بتكتب ما يعرفش يوم دول كده طب فكروا والله سعيد في كرم جه يوم في يوم خير فيها طلع قدرتي اخير شيء فيك يا رجل في كتابك اخير جمع الجماعه ده كانوا لاقينه ينتظروا ان افردها لكم في لا يخفكم هو الشيخ ده لما يجي يديك وقف ابن علاو وخلي الاحوال ده بتاع الكلام واضح تمام يخلعوا من الحاله طلع الدور شط شط و عند محمد فيل ابن ناير هو ده كل الروه والروه يعني عاقبتين من الشدار بسهلت ناجلات ناس مينزين والقرآن يقول لها لحي هل يحاجم يساعدين ناين ومن أبطهم لا قرآن معنا من هزا ومن أبطهم من ما يدعم الدولة ولا أبتكة وصروان وشنف فالحظة المعنى ومن أبطهم هزم الدولة من لا يستجيب له إله القيامة وبص والعالم عمرو وائل يا ابو شنب قال انا بتاع اول كلام في مساله الشنب دي مش غيرت كده قال انا بيحرم معايا انا انا بقول ايه يا اولاد يعني يقول على ده كده يعني يا يا ما هو ده تقبله ها يا ليه كده لا هو ده تقبله يا اخي ذكر يطلع بره لكن في سؤال ارخص ساعه تكون اعضاءها الان عند القادمه يا اولاد صارت يعمل لك بالإكلاف أنا متلش بأكد لك رأيك أن من أنواع الناس القولية التي تعلمت أن تدعو حجداً أو ميتاً بما لا يقف الحديث أن الآن تجع فيه لفير الشيخ كان تجدين أنه غير جيد يعني تجدين أنه غير جيد تجدين أنه غير جيد ومذلك تبع صنوك تبعين صنوك القمطاني انا بتكلم في الحبيب والله مش مستغرب ايه في رؤيه انا اضرب بتاع طعامه في السوق بتاع الخضار في دخل عندي اني هقع طعامه قرديه وانا كنت حبيب وبيشاب ورياس ما بعرفش حضرتك وانا بتقول لي اتكلم قايمه وبتسمع والله على الاف الناس دي في رقبهنا الا واحده بقول ان الحبيب ده شاف عمل الجلوس وربنا هو قال حضرتك بتذاكرتوا ده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 إذا قلت يكتبك في حاجة قال له شيئا في ناحية يقول له يعمل تجرب يعمل وصف وصف وصف وصف لأخير طلبة جديدة إلا ذلك إذا عدد الكوزر فعلى الزهور أفضل ثلاثين في الثالثة ثلاثة بعد عادينهم ثلاثة بعد عادينهم ماذا؟ في كوري كبيرية فعلى عادينهم حليل ما يزيد معناها ديوم الثلاثة تخلص بخشفة هذا ماذا لديه بشيء وطلت الكلام نسيقيا يا أبي صلى الله عليه وسلم وقصح لكن الشبابات أنا الذكاثة الأفروفات كام حدة طوحة أن الحلماء والرسولون ما يتفقون معهم إن الصبية كما يجعلون رنجم ونأت أسر وعن أسر ودولي في آخر أيامنا ناخدها في الوحيد من الثلاثة ثلاثة مجودة كرة ثلاثة مجودة كرة ثلاثة مج كنت لأخير تشريك بساري عندك تتريد حيث يجلني وكونة من السماء يكوني على أخير حتى تجيبه له حتى ينبذيك الفجر تتريد تنمع كلام الشيخ الذي أحلقته الله ويجبون تناديهم الذين هكونوا هم بزرورهم الذين هم بزرورهم كمانا عاصم حتى كمانا كنت أقوم الشيخ والشيخ الغيب الزابة فاجة الامنية ينتخب مش في واحده تشوف غير اللي اسمه وخلي لي والله اخم بجري ده ما كان ده وكان الكلام ده تمام اي ما فيش اجتماع ما ده مش يكفي يعني يكفي والله الطريقه كان بيريح ترك الجلط ورد في الكلام ده في كلام ده في الاداه في دي قالوا كلام جرا كده عندي انت خارج كلام في الديوان ويقول لك نجري ده خلاص فات الوروه والظهر دكتور هو ان هو كان مصبره في صبى كذلك يا ابو حمزه قال له جمعت ثاني انا قبل البدايه اندار له وعدنا بعد عذابه بلا لا صور ها تعاد انا لو ربنا وانا بيخسر صار الشيخ مسجوها كذا وممكن يا اخواننا يقولك تخرت انت ده الشيخ مسجوها داوي يقول الشيخ الاخترام يعني قبل صبها مش يقولوا ولكن هو الكم <سؤال> فتعمل <سؤال> انت في وظيفه خليك خليك عملنا اخواني عم اشياء في ناس كتير وانا لما قدرت ما اقدر عملت الله وجهني قلت الحمد لله ربك الذي في بالي في الماضي انصرنا فبيجي داخل سنتين داخل بالالده النبي يحاول صاح عشان كده بيجي داخل كل الكرسي ليه يا اخي منام دخل بضرب العادي السعودي طب هو بياكل مين يا عم الله الحور اصلا في دم في دم حقيقي يعني قال لك انت داخل المزرعه انت انا عصو ابن مشير ولا معاصه اصلا طلع يقولك هي الشعب كان حديدك اقوى من كل ماديه لكن كل حاجه فيك strength із людей ¿У нас? Китеєрно?attало CinatÖ Захдані й кучат, booster вони brothуючи зараз стому п Hospital lotsі формун Алгайція Чому ч tamanho знаю типо, mae, бис Means'IV з Campłem та У неї діздики кажуть, ridiculousoro goal objetivo cioè, ви fal Orth solventи, всі надivні дізд Angie 분� over Д잡ану, ці зryско на нас, Bro� тобі ібłu Android, ібліст infай وضع الزعج فانا بتكيب الزعام جاءت انا الزعبوتة اوه الزعبوتة رضا حرزين سننهي ما اقول الفجل ما اقول الزعبين يا ربي كم رساق رشيط اتحد بالشعب فتح بالكيب لأقول حرزين احصل الزعبين الله ألم اتبعك على الزعبين ما عليك العبادة عين يكون فيدي مع الكرام عبادة عين يكون فيدي مع الكرام قطير وليحك احراج تمام في الكوفيه كمان هيجي نبات لكن اقول اقول لك الهواء بتاع الصحيفه ده لما في شباب ثلاثه تردد يعني بابريق بين الالفيرس وشروق في حديقه زني واحه الدامك و وفي الكنزه يعني يعني اللي بيتكلم داخل غير التل ده لان جاء النور جاي في الصوره في في واحد تمام فتح كلام في مجموعه من الهويه اللي هي الثقافه الجديديه في بعض المفكرين اللي انتقدوا الفلسفه العربيه الفنان عنده غنى يجي للابتكار تبع شعره قبل قبل كمده الجمهور احضروا من بدايات ابن عبد القادر بيقول للرسام الفن هو بتاع وانت هتوريه كان كيا صح هو اللي ما ذاك كان عمره ترى كانت الزحمه بتاع الزر لكن لما تكون طلب لا ما تجاوب خذوا حاجين هذول ابوك الشيخ اللي بتاع الشارع بتاع ابوخى اقعدنا نحن نضحك ومادرينا العشاق قلت له يا مسكين قلت له اشيل تفاح وانت يا شيخي كان كيا صح انا طلع انا جاي اقول لكم انا كلمه في النص ما عنديش الحق لا في المعطى ولا في الشركه بتاعها ده في جبل في تبعات العلاج طبعا المحاوله المحاوله بس وجههها بالتقاطع استصاب اشتغلهولي وانا وكعبنا بيجي يتساءل تخيل تخيل المنتقم في المنطقه الناره الزغير ارباع الكوكب تخيل المنتقم في الدكك ان كان كل اللي اعمله اني اشربته اخذ حقي الادبي يا ملك ماذا يحضر لجنس الهجة إلى جنس الفيديوهر هذي هذي هذي هذي هذي هذي هذي كان وضي نهاية في الجنة قبل محكمة في المجان أن يجحل نحن وصدق <تصفيق> تجاهد يا انا عارش عارش هذي هذي عرضوه للجنة كباب حايا صحيحة صحيحة طبعا طبعا يا جماعه كان في خدي في الهوا ده طبعا طبعا انا اشياء فيه بالامكوك انت شو الاسترا اشياء انا بتكلم له كده اقول لك انا اهم الموجوده في التاح وضعه الكلام وحركته كجماعه يعني كله هو لا كله كلمه لا تصعود طبعا المرك ده حتى البلد ففي ضره لما تفتكر ااا واللي احنا البلد حاجه حقيقي الكلام قال النائب الاول بتاعهم في المسنه وقال في كتابه ذكريات عامه بالكتاب النائب الاول ووضع عرضه وملاحه الفروي قال مفاتيح الاضاءه ده في 92 كن ضخم وانا ادخل لازم يا كاننا في الشسم الأول قالو نقول له ك発ايا ماذايف تخزينان بهذا المميز? هذا هو حرام أتلكه ع من حلال على الدخول وقام النا 힘� بعيدًا الأول تفتقarma عند بقالبي كثيرًا حسنًا أنا لا حفوط ولا ألحاء لقد تجعلًا لا هل انه يا جانب الثاني يا ر欢ل ما أقوى الثاني ما عمليت الثاني أهم، الثاني متحوى الثاني هنا كده الح Shangri Th SBS وهو هدو مثلها صباح و ذو مثلها في حالgger فيما سيكون عندك ولا للأي لو أنني أجنبعة الساعة تعليق الملمي substitute و مع كده في فت recruited ما أن عين ليس خطinct سهيد الخ task Spaß ولا تكون صوفي تكون صحيحة و تكون شهي أن يكون لك ولا أبداً أنا أبداً من بديش أشخاص كثيرين أنه هذا هو معلم لأنه يوجد أبداً من جنبة الشباب الآن من الشعوة والشفة فتجنب هذه التيارات ما ليأصلت بها في المتعة فأرضاها هي والله من هنا و تبصوا الاتكام و تبصوا لأبداً أنت وصلنا يعني أولاً يجيشون لكم يجينا أبداً المحشي أبداً كتابه كله كتاب كله ما اكتلف يعني يدبل منها ما احنا التوجيهات دي ورا ما انتي تعبتي ما في غير اللي نوت من الخطه اللي مرت فاتت تمام تمام ما انا ولا ما دي جت في كتير قرارات زي المتذكر كتره وشوف انت بتكتب خطه كتابه اذا وصلت في الدور المطلوبك انت دخلت منها وبلغت عنها عند ناس مهمه وا هي لنهاه كلام السؤال انا عارفه بس احنا كده فيكتوريات ويبقى حاله فرجله وانا الاخير ده بس يا علي انت انا انا يا عادل ودي حاجه صور لما بحيث مثلا يا عادل نوريه محمد الصالح كريم قالك معانا انت جاي ما ليش في حاجه انت انت قادر انا ما قلت كلمه طب انت عبد الله انا هحط لك حتى بقدر حميد انا شايفش كده كتاب السنه كمان قاعد في الانتظار انا كده بقى طب في مني على الضم موجود احنا ما حاجه يعني يعني طيب انا الحمد لله كتاب اصول ده الذي يطري الانسان في سلم كامل القيم ويخلو من النقص مش ناقد على الصحابه او ولا الدكتور يقدر يعالجه ها انت ذكرت لي كده في الطلاب في القدرات اكثر تطور او اولى انت فاكرها على كل حال الأمراض والسعوان أي فكر ملخف في الخلاف أي فكر إذاً الكتاب وحصولنا على فارغة الثالثة تبني هذه الأمر سأفضل معنا قول جلاله والشاكل والشاكل والشاكل والشاكل والشاكل لو ندعنا إلى اليوم الآخر من الضواني والشباب ننزلهم نعمل النوع الثاني الذي اتركه الجروش نوها رقع في شهر أنا أحياني في يعني جان الكثير من الشباب والله إلا الله سلم في ملاد حديث الحديث المنظمون إن شاء الله في الخدع بالجميع والله الجميع وإن ملاد الحديث أفضل عليهم وشبعاً يمكنه حقاً ولكن تطلعاً تقنع تطلع الشاب أو تقنع الشابة أو تقنع الشابة, الشابة لما لا تقوم معنا قول أن يباع الشباب وهذا حال الكثير من الشباب من حديث دمي سعيدها جمعه رضي الله تعالى <تصفيق> إسانه <تصفيق> مخري عندنا الرسول قال لا تسبهنا ثلث مكانه قال حرفا وشبرا وشبرين وبراعا وبراعه حتى لو ان احد احد دخل في الضبنج تتلفظوا قال الجمهور طبعا اي صوت قال محمد هل ظبطوا الان الاغلبيه الشباب من اجل اممعه في يحمي علينا منها من صفر أه... وإلحاج وصار للغلب قسوة المسكير من الشباب إلا قسوة <تصفح> فالحددهم في كل شيء والله قال فعلي مستمر برعة يعني الآن لكي أخذ نقال اللي جانب اللباس ينزل بجانب فعليه ليس كما تتلقى عن اللباس ينزل برعة رب البرعة الأكثر يأينا الله قال يأيه وعند أبينه كل أدوائك وبنامك ونساء كمدين دينا على الجنة مجلع بجلنا ذلك أجل أن يُعرضنا فلان مزيمة وكان الهاتف موحي المرضة تجيبت الليبت بتاع الخجام ده الأسود ومن ثم تكون بيها ده الآن ما تضغطون على الأشياء هاتف في حال نحن نحن نحن الدين تربو الفجرة التي تبرجت كم تربوها الفجرة ويحاجب هذا من يبتقي يعني الماركة يا جماعه سامعين يعني بقول لكم انا رسوله المعقول انا كلام كلام من فكر الاسلام جماعه زمان قليل في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاه لا وبدل الدكتور الدكتور حق الشراب ده اللي هو الدكتور الدكتور قال ده كلام غلط صوتك شدنا الدكتور لي يا جماعه الطلبه يروحوا بيوظفوا بين دولتي يا اخي لا كل دكتور او رص الحق وطالب المسلم ودي جهاتها ما بيسميه كتاب واخد بروب اف الزي والبروب اف الزي وده كله في النهايه حاجه تلميع فكتبه في غيبه على التيك توك يقول تحت الله كبير قال مكفر كده بالتزيين ده مكنش عارف ان الغلط ده الله تحت ان النصار كتب بالتزيين ان غلط احنا نفسنا قد تتكلم عن المسابع والمسابع والمسابع قال قال كان ظهروا في إجعاء العقيمة في بلادنا قال للمسنة توادن من الضواج لا ترى بها سياسة أبدأ عليها من وقت وثقى وثقينة وعندبين أجلها قال أما هذا النقاب فليس المسلم تدينه في الشريعة الإفسابية وقولهم يرسلون هذا إلى الثين الإفساب فهذا يستخدمك مع حبي من ريتا ضربه هذا بيتو لقوني تغدم تبسطوا في وجه اخيك ضربه لازم لازم بيعرفوا ما يكتبوا الشات لازم اخرج التيك توك الاسلام كان كان يهودي كان, كان لكن رسول الله النبي نور كان نور كبير لكن الاسلام قال بما انكم مشات دي روحكوا تبسطوا في وجه الله لازم تبسطوا уже так я що буду говорити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 شباب أكثر من غيره لأنه ما أتنم قرر أنه من أعلى ما في الساعة أن تتبع الأمة والأغلبية من أمة الإكتاب سنن اليهود والمضاء يقولون السنن قبلكم شبعا وذراعا أكثر أن أحدهم يعني اليهود والمقراض تغل في جفر ضبط لتخل شروف انت لحظة الكلام له قالوا اليهود والنصارى قال أخواني والله كما قالوا العزاجة يعني الآن لما تقولوا الحاجة في المشباب وهي تبتأثل اليهود والنصارى وجعل هم رائده والنبعا سلم قال له النبعا سلم قال له النبعا سلم قال له والمالك العبارين يعني يقوله فهي دكت لكي يحضر بطل قال له في أمريكا الآن ظهر في موضة وصالت معي إن الجماعة يقلوا السكن في ساعة ويسكنوا في جفر بساعة حتى يقوموا في الخرطوط الأنمسرين بعد يوجدت عليك أن أمريكا في جفر بساعة ساعداء ويوجدوا منك يأخذ يا مريشا أخذ محا في مريشا خشو في جفر بساعة انت خاشت وان يأخذ حتى يأخذهم يأخذهم حتى أنوا أحدهم تكنوا في جفر بساعة تكليل أحد أنا أستغمر يخذ مقام مقامات في جور الشباب في التأثب الآن تخلمنا عن المساء غذع الجباب الـ الـ الرجال يبادي الزكرة اللي مادة الزكرة قال أخذهم عند يبادي الزكرة وشي السورة العورة الزكرة اللي مادة الزكرة منهم الأول والأخير أن يكون السورة العورة يكون ديني لما سألهم قالوا لا يحقب عورتك إذا وجدت حول مذلك السيوم إذا من تركزك إلى الغوء هذين اللي احفظ العورة بتاعتك ومنوع بالتجنع والذين هم للبروجهم حافظون بحفظه الفقر بيكون بحفظ العورة وبحفظها من البناء كما قلت يا خمشلاف ابن الثيمي على حماك تبتين هاي والذين هم للبروجهم شنون حافظون حفظه الحورة من هلاك الكتب يعني ما تنصدق ريال ولا قصر الحورة وأتحفظها من الزمن مثل الآن في بعض الباشر رجل أنا مثلا قال إذا ترسم إلى نصفين المذكر يعني ولا حرك بما بينه وبين الشعبين وكان أدفل الكعبين وفي النار أنا والله رأيكم تذكرهم من الشباب وهذا واقع يحرمون يربطون الباشر يدلوا على جهدهم ويمكن الله شهادات اخدريين شايف جاي شباب الواحد كان قاعد عامل بالصراخ الصراخ كان جايين اللي جايين بياكلوا طاقه التايي لده ما ما طو حبيب يوتشيده انا قاعد قاعد مسؤول منك ربنا لله ولا لا دي موضوعات يا موضوع يوتش عيال الصور بتاعك ما يعجبكش لكن انا شايفه سنه قواعد عامله في, في الخلاصه مرجع دين والاجتماع قبلها والطرف كله مشغول بشكل مبالغ فيه يكون مشغول اكيد قالها قالوا بخانوا وراهم زي جاء عامل ده فيا بيني جديد لل للالاء السوق بتاعته وماجيش طب انت انت ها راكبين جبهه على مكتبك ده يا فردان اللي فوق اللي ربنا قالك طب كده بقى فينا الغرب انا حافظ انا وانا اللي بيعمل حافظ للقاف ادم والله بالله في المحافظه الجبليه التانيه جيت واحد انا اتخبط من شباب الجامعه دي شباب بتاع الجامعه جيت له على بنت لي تحس يعني يعني بنطرون في نص في نص طبعا يا جماعه اطلع نومه وكده كنت احاول اتكلم وياها عشان هي دي اللي كان هيتكلموا بيها قلت له يا بنت طوني تعال طوني لكن هو مش بالذحيء عندنا طبعا مع ربنا الانسان ولا بالاجمالات لا يكون كده نفسي بشويه بتعسكر عمليه لكن ما دخل انا اللي بيقولها انا بيقول دي معلومات قديمه اول ما عرفت حاجه مرموزه والله ده مرموزه من دول انا ما عرفتهم كلهم عارف في ده ده اول حاجه تاكيد ها وبالتالي يعني انا انا كتير صح فده ربنا هو سميك جدا ها برضو ده ومشفع اللي فات ده خدناه ال في درس الشرح وشلنا كلمه الرضا يغير القوانين لو خدناه الادوار والقوانين زي قول النبي صلى الله عليه وسلم عزت النفس الى ان لا خير ولا شيء ممتاز ان تطبق السنه اذا كده دي بعض اثارها على حسب الشروط ده ده يعني السنه مالها مربوطه يبقى اللي هول والنظاره يتقدم يغبن الثاني ان يكون ذلك را من سره كلام ما قصدها انه في يعني في نف الشباب في موضوع بتاع بقى بتاع يعني انكرات بنخترها من الوقوع في جريمه زيخه ده بيحصل في الشباب على طول بقى بتكلم والاول فقط عشان زي ما انا سلمت اجلال الشباب القوه والشعره بتاعتهم عاليه فكان في قياتي للحديد عبد الله بن مسعود قال قال انا اودع خطاب خاص للشباب اي قال يا اكثر الشباب واخر راجل ما بيقولوش المره والراجل ما قالوا كل كل انسان ضعيف ضعيف يعني قالوا ضعيف في فيهم في الشعب اكبر دين المرد انت جاهد ورد الله يبقى اللهم رأي مرحبا معا جاهد وداخل رأي مرحبا معا جاهد قال ما هو عايش من ناقصات عاصر الوجه اذهب لوجه الرجل الحاجم من كله ده كلام نبينا قد ده مرحبا يبطلين من الأقصار عام ربيب تضيع عام رسول الحاجم الحاجم المرد ايه معين يا رسول ده ده سبعه رجل لكن يبدأ قدروا الحاجم من اتجاه الوجه لك عارف تخلي الباكي من العقارب بتاع الايجار يقولك لازم ومثبت تماما اذا لا تشبه بس الان واقع لتشوره والله عشان كده الشعلامه الساعره النهارده بتاع خالص ويعني في في بابي في باب السدود بتستعينه ال الزينه تفشى وانا بعتلم ذلك يا شباب اذا لازم من الشهواني لازم ليش يفرق فرق واخيون ذلك الزواج الزواج عامل للشباب اصبح هو قديب الى الله تعالى في الشباب اصعب اصعب شيء في الزمن دي ان تقنع شاب الا بالله اصعب شيء ان تقنع الشاب يجوز واسهل شيء ان تمنعه به مثل في تذكره وقول له كذا يعني كان يا العوض شباب مصطفى نهات في اي وقت تبقى بتاعتك وانت تلاحظ ان اللي بيراعي مزاجي الاحداث قلت لك واحده بتكشف في في الارواحك صح واحده ثاني قاعده في عينه وقلت له قلت له هو مش متمسك معاه والله صح بيحلوا نفس دي قصدي ها دي افلام شويه مشكله عندك في الرصات والله العظيم ان انا قرصت ساعه كده كده اذا كنت جاباني تستاذ ابا انتم في الجامع نفس الجامع اللي انا كنت في الجامع بتاع الاستاذ دي كانت الآن ظهر في المجتمع الغربي ما يسمى بالزميلة وذي وردو حين الشباب إذا بيشكل الجامعة إذا بيشكل الشغل إذا بيشكل الجراسة الزمالة والذي أنا قلت أن أغنع أصبح يفوتون الأصابة العالم الإسلامي إنه المرضي ممكن يعني إنه من فاطها الزمال الكباري وفاطها حين يسمى بالشريعة فاط حقها الزميلة كده بين ما دي كده قصه زاهي ودراسه اونتجي واحد متخيل ها واحد مش في بيت القاضي ااا الهبوط الفولستا واحد متخيل كده ماشي يقول لك هو ده والله ده ده تشي مش شغل ماشي كان عايز صاحك كان فكانوا اسكان زاهي واحد كان كده هو اسكان زاهي والله صلى الله لقامه تكون علينا كده بيقول بيناه بساد دينا هو اللي بعد كده بنتكلم عن شعبان ديبل كل حاجه واشاور جاب استباب مش واخد في الكتاب اللي كمان عن الامير الاصور استقرار عن دبي فكره شكل جدا والله ما يلزمني تذكر عبد الله ديما بس ديكها لا لا كان عبد الرحمن ورا محمد الله يخليه طيب ويقول له صار ويقول له صار خليك جيت طبعا بيتعلم مجال تاع الحركات او المخ بغيت طال شيء مجاني ورا التليفون تبغوا كلام لغايه اللي يقول يقول هذا دايس ويسو اشيكه قالوا زمان تحت دايس مثلها ده مالك انا عارف ما انها من اشقى الساع وزي حجه في الشباب لغايه وتلميهم انتيش لغايه هيزوجوا يبقى دي كمان على احترامه يا ابونا الجواز الحقيقي والله تعالى واحده فزاع عندها سبع دورات وربع وربع وحابب انه يبا تعليقه يديني اللي بتيم وين الله يجعله يهرب طيب هو هنا بيقول بيقول كده عشان للذباب يا اخي حاجه بس سهله ثانيه دا يكون سبعه سبعه غسق تعرف شاب الانسان ان من اشواقها ان مصباحه واجب فرجا ويجب ذرا ان يفي ذرا دي المشكله الان موجوده يبص يبص في حياته كبير هيك في شرب ليه حاجه عاديه فينا نبغي حاجه عاديه وعافي جداً من الامر عندنا من في الترفيس التكولوجية سيئة هذه المفسرات في الجامعة حاجة جداً لديك بيها واحد تجمع لها تجمع لها واحد المصافحة بني عندما كنا متكلم بالمصافحة نحنها تبقينا من إني تجمع لنا بحاجة هنا هي عادية ثلاث ماذا؟ ثلاث سوري والله فأنت تتكلم من القرح الدنيا هل يغرض Для س jal sebenarna ويغرضте زن وما احتجل Ahhh انه لا تكون المزاعة بعد هذا يبيع احمد اورشان طويوت där فا EN 으 لا تكون الساعة حتى تمر المرأة بالغية اخب عليه到 أamorphpieces ا統ع meinen تو complete لا تكون مزاعة حتى تمر المرأة بالغيان ويكون احدهم ويواجهوا على قارعه الطريق لكن الله يمنعهم يشارك فيقول افضلهم تنحى في اخر الطريق لو تنحيت بي عن الطريق قليلا يعني تريح زمانك وتريح قلبك تجمرواك وتريح الرجال واحنا عاملين اشياء هذه اللي ناموا يجي كذا في الدار ما عايش كده دي واحد مهمل للوش يسوي كده اه بس حري شويه دخلها صديق ادل أثناء يقول أمامهم لو تنحلت بها عن طريق أبسك ديها ديها يا أخي نتعلم أفضل رسالة المسؤولين ونظر أجل لأفضل وروافين إيه أخوصي من الدليل والشريعة وكل شريعة وإنه بالنوم كيف أن تكون أفضل في جنوب؟ الشهرانة دي بتقوم بتزالي عشان ما تقوم بتزالي ها؟ التزالي والدود يعني هل يعني تزالي تركاني شمال الأقر؟ شوف ما كده فانتم اللي بتقاموا سريع قاعد على البدره اه بتاعتي انتم وهخدها ما حد يقول بيجنن ثم انه ولا فتر فخدها بالبدره كنتوا فخدها ثاني سريع جاي ما فاهم انت تنام والله انا عايز اكد لكم انتم دي في بدايه رمضان لما بتيجي بتلاقي جاي او مره فصطه ثاني لا انت تشوفها من الطريق بين بين يعني كانوا في العصر الاول وبيقالوا في زمان الحاج طب التعامل عبرهم مع المرضى عبروا بالخطابيون في الرياض في يتجولوا في الطريق يتفقدوا العيال ها تفقدوا العيال دول داخل عليهم عليهم كتير اكثروا التوفيق واحد عمل زي ده لا شركات يحلوا طبعا التقدير الحكومه اخبروا استقبلوه خانه في كل انسان واسال حقوق الانسان المرقه داخل بيتها قالت له الشيخ والله يجوا الناس قال الشيخ وهم بيسمعوا قالت, قالت المرقه هل من سبيل الى خمر باشربه ام هل من سبيل الى خمر ابن حجاجي الشيخ واحد يعني بين عمر وبين عمر وبين الجراح يمرقون في الجدي والله عارف ولما نتكلم ان انتوا انتم مش شايفين دي ما جوه بيته يعني ما ولا بيت كان كم جزة. لا <تصفيق> في الشارع ولكن لداخل في جوه اللجعه كان هناك كم جسد وداك هذه دي في اللجعه دي جوه بيته وفي جوه ومخلفه ورمى ورك ورمى على اللحم في الشارع قريب والله بنحكي فجو بتتن سمن ساي سمن سمن حل من سبيل الى خن باجا ورا دافي قلتني بس انا ما انتهى ايه اجازة قلت في انتجرام اتمنى سائف عندما قالت هل من سبيل الى خبر فعجبه امه لنا في كلامنا اما في احادي امه فلاه بجملانه ولاه قبل التعزيز اما انه امضى اين جديد ثاني يستخدم في القلب ودعوه بعدين بجي عمد الشطر الثاني يزديد ده طبعا الى خبرها بدأوا بحيث زيادة تعزيز في 40 عمر الجامع عشان عايز كتاب مكاره 40 بتعتبر بتعتبر كمان ااا ترقيه لي لي عليك في تفاصيل دي بعده قرره كده في 40 بتعتال الجماعه خلصت والله العظيم برد عنده الشغلال الثانيه ابو آه... مهند نبيل الى نصر بن حجاج ذلك يعني في يعني في قومه يا جماعه بيحبوا ايه ده طب راحوا وبلدنا مروا مشيوا والله كذلك مع اخر ناس يوم اللي طلعوا يرجعوا المصاله شكلهم ما كان في حد يقولوا لا لا لا لا اعوذ بالله شوف كده كده فتحوا اقرب الناس اللي كانوا هناك و بتاعين ابو شد احنا بنحب حبوا رجاله لابسوا نفس اللي بيتجوا والله الحرام دي رجاله شغلها يعني دي ذات حراره الكهرباء بحبتك بحبتك والله. أحبت أحبت الواحد. الواحد ما جربت انا انت تحبك وابعشقك وبتعيني وابعشقك كان انت بتقولي شغل صعب والله الشغل جماله اعمل لي سبيل من ديات الحكايه واوامر الاسلام بتاعك اللي بتقول لي كده قلبي يتنطط يجي يقول فانال والداي ليه تبوظي واحد مكاننا ناخد اسم الناس دي بتقول لي ده الفاضل فكر في ده هوري هوري هذه الورييه المتطوره وفات في قبل ركب رسول اشرف المسلمين ب ب هونيات بكر ظهور كده دوري هوري دوري هوري يا دكتور دوري شقدر كان في طبخه كده يا علاء خالص تعكس المستقبل من بكر عشان جربنا بيقول لي هوري لو ده شدتنانا ها؟ وإنما مغلق لكي تضغطون بره لاحق بذاري أشترون أحسن أن تكون داري في الحقيقة ته! أمهل السبيل إلى أقصد نصر الحجاجة المرأة الثالثة عادة الله وإنسان جائدة يقول لك هذه الفنانة وقلون يشتأى هر حمادة حمادة حمادة يعني ماذا؟ هي غريب من أسين لو غير في حقا عليكم السلام والله يشوفكم قدام بيني حاجه الشباب يتناقشوا على الان اذا كل الشباب كله همه هنا الا مغاير الله كل الشباب هنا مين فينا الكوري مين فينا الكوري في التلفظ مين فينا الكوري يا اخي شوي قولوا لي الشباب حاصلين تقولوا كله يا ولد هم الشباب لنا في الاربعات هل في طبيب فينا عقله في حجاجي فاصدر عمر امرا بايقاف القبض على ابن حجاج يلبردي كان ده في ما شافته ساعه او اتعبته لكن جوزت فريق وين هاي ولما سمع المريض بتتمنى جوا انه يبيت معا اه بيجاري للميم اصدر امر قال له الضوء في جمهورهم يا ابن حجاج اه لو كنا حجاج يا اخوان ده السوق عنده كان عماره وكان عربيه طبعا عشان على الاقل ما يصير جماعه وعادة قريب جمانا بغلق العسنان كان حقيت الوصيح وإلى وقت كان يحبت بغلق العادة قريبية كان يحبت جميع الوصيح وإلى أنت وصيب معك الله إلا أنت ترويش تعمل جدا أجمل من الكمل في الزمان وإلى أحرق تقول لك ليه الكمل ليه السكر أنت تقول ليه السكر وليه السكر والله لا أمبر تجليه عربانك تجليه جائزة انت الجبر ليسانك الله سبحانه وتعالى مره ثانيه وقال لهم قال لا انتوا هم اللي هتعملوا اكبر همهم هم في قتعه بحجل وجاملو وسمنه ووجدوا رجل رجل وسيبا شافوا وجه الجاوزه مين وناس تجنن الله وقال لهم دوله الثلاثه الحجاج شايفه بياخد اهي وبعدين قال لهم دوله قال انا عايزك طلعه والله ده حسب بالذمه علينا لو في حكم انا اتطلع طول القصه دي انتي ذكرهم مستحيله يجوا ريزه في الرصو انت قايلك جوك صح ليه دي بتشتغل في امتى ده انت ما بتصحش يمكن الطريقه دي اللي انت عايزها صحيح انا اقول لك مثال عمر قالوا استمعوا اطاعوا الامير المؤمنين خصوصي قال ايه انا انا تاريخ الناس فرحه وراح الشخير ده انا عارف لا غلطنا كده قبل ولا لا غلطنا قبل ناكين دان حلقين صلعة كده مسترد لأنه رجل حاجة بعد الحاسب الله عزيزي بي منه يونه بيه أجانين كده يسل للألحاب أرعاً جماع جمالة مستمعوا مستردين ماتع مسترد جميع هل سنروح طالبين هل سنروح صلاة هل سنروح صلاة عادينا كده بعد الصلعة الجاوح يسلوا الصلعة جاوح لأنه مات فلسابة جمالا على جمال ما لابوا يسلوا هنا والله يسلوا صلعة يسلوا صلعة وي انا بدي اقول لكم هذه انا مصيف برا ديك البصره بدي خذ باشين واخذيك اللا شيخ خاتم امام ولذلك الكلب والاتعا لما فيك تسكنه انت برضو فج فجم المجتمع طلع عليه استنحوه وي في واحد كتب مقال خامس اتاني اسم الشباب واحد شباب ما في له كلام في ذاك في الجنود احب هذه الفنانه الشابه المكرمه щоб іvreна іota bir к height. Я таких маляв Èntτοць лас, я св Alcohol! Их повернув... Валій мойTC! Если я іще сп mop料 해�няю нові крики тут бачці Я згmuş. Якщо сп derivати однєφο, я Political task, й يعني ما راح نجعل الشباب أنه قلت أول مطلق لحني أضمت عن ذلك الاسم من المتابة القلب أو أنت أستنعر شيء فتكون ملك بعض الشباب أنا أريد أن يجيب على الجوائر السؤالين إذا كان يجب أن يجب أن يجب طيب يقول يقول الشيخ الشباب المدخولة ها يا قولون كلامه خاجا على الخط له معنى ان الكلام ده غير صحيح يعني قال الكلام ده او الشيء الكلام ده ده, ده مش باين لكن اي نوع من الله النبوي النوع اللي قبل النبوي يعني النبي ميجيجا والنبي مش روح النبي ما محرم طبعا فينا تاكيد الحديث ده ودي مش مش مش السريع الحديث ده الواحد هنا نستخدمه وبيدرسوه عليس اضيفوا لي يا معلم اخرجوا احمد وهيثم انا بكلمك عشان يدخل الكنسه مما هو ثالث بس الكنسه حتى 1900 لكن الحكم يعني انما مين اللي اتغرر هي اللي بتكتب فيها كيفك كان بقول لك كلام ها فيه فيه تخرب لكن كان تقول كلام ها يكون فيه صلاح ها لمجتمع او في شخص ده يتكلم في دافة النسوة الكائية قل ليه لأنه الفرآن يستدل بين نسوة فرعالية وبعدين يستدل بين نسوة طموية أما الأدلة من, من الفرآن مثلا الذكر أقوان المنسلين قل قولي تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ويدا هل أنزل منهم زل منهم وشل نصارف ويجعلوا هذا عنده ورد؟ أبدا قالوا وقاموا كنت بجفة الآية عندما يتكلم في المصارف تقول الجماعة جاي الجاهل وهم قالوا هكذا دي معنا ليه لا يتطال للمسا ولا بجانا ماذا قالوا وقاموا اتغبت رحمانه والأسند الكلام قالوا عشان تبينكم في فلاقي جاهل لقد جيتم شيئا جنوه قد تكامل سراواته يتخطر منه وتنشقه الأخو وتخدر الكفاه ادى واهي الرقاب الله كان تقول تفهم من الدهر انت كده البغدا انت بدل ايه يا صوفي اسم اسم مش تاع الليل مش ده ده لا له وفرش اسم الحق اسم الحق ايه فينا ما بتفكر تعرفه العايش تحت التك في الشكل ده لو نبينه كده على ده والله ما هيعطاني شيفت من الحكام يعني هم دي كلها عشان يا جماعه قالوا لي شيء غريب قال لي زي في الفراش والاسرع مش حماك كم روكنا من 14 14 يريد والله ان يقصوا بعده فاشاءه رايح قال لي انت تصوح هنا يا سلام الله عليك انت مع الشيخ اسمه الواحد جبنا له جابوا شيء سوق ده حق عارفه يا اخي والله ما دخلت هو الشيخ انا في موت لك في ثاني تعال انت المخ المفروض هو مش يقولك عارف هو غير كبير ياكل حتى بالعرفات انت ما جيت وراء حنجي ياكل موطن لما غيره القله الله عنده وجه من قلب ريش عن الهنافقين ولو إذا قلت ماذا بذلك ينحيكون فوصدهم بعض وجلت كثيفة تليم بيك فتماهم سفراء فإندا لشأن كان من يكون هناك سفراء إشار المدرسة. إشار المدرسة ده ما نبتل فأنا لا يحدث في شفراء لما نبتل لما نبتل في المذن المذن المذن المذن القرآني سيكون سفراء من الناس أه؟ ما وانبعهم عن سفراء بذلك قالوا عليهم قدل لله المذن والذي يأتي من يحاول إلى مرات المستقلة حتى إذا ما قلت لك أفضل فيها كان والذي ما قلت لك كان في نورها أنا أفضل لا تدليل من الظنى حديث اللي أنا أقول يا الله أفضل على عدو قال أنا أبقى أنك أسمى الملايين جيت الله في النبي مجالك أنت بات مجالك يعني أنت يقول أنت عما بيح سائل أنت أخرت الصائل الشيء فردت أفضل على الأحجاب أنت صوه إما أنا أفضل سلمت الشيء فقط فقط أنت فقط إلا كانت تحوم كانت تح لا تذكر انك تجاد مع اصلا ولا يجلو ولا يرضي ولا يثبت فخور عشان تعرف تكون انت الله يغفر لك فقدر اسلم غنائم داوود فقال الرجل لابن منظور اللي بعت انا هو كان جدا مع الناس كتير ونا شويه في باب التعليم فقال له هذه الاستباقه دي ليها قال ابن منظور ابن ابن خرسويه الذهبي لله انا كما قانع المدعوذ ذلك والذول مجالك معه الدول مجالك ويشهدوا على إله إلهي وقاء أن نحن وصول الله كيف من الخوارج والله يعني ينتفل من الزاق المدعوذ نذر الكلام الكلام ليس مجال الكلام طب البخاري نذر الكلام وقال ليه والله هل دون لا تأتي شيء يجيبينه الرسول كان يقوله ده معنى دين منه نليم ماهتنا نوم ذات فتفجأ وشهو حتى كان فالسل لون احبى دين مبقوق ايه امرا انت؟ قال فقام راحب الله اخي بوسى المبقوق يا بي اسبر من هذا كله فالصبب فانحنا المخلوقات المبقية قالوا احنا انتنا كنتم تتعلم ومتجباهم ها يخلوق الواحد يقول كلام ابليسة ولقائه والله معلصة فبقى ابليسة ولقائه الشيخ والله مطراحة جدا خلاب عمول الخبور انا نعرف انت خلاب بوسى رشادية ابن مالسة ايه ماما ماما تمام انت سامعني انا بقول لك الضغط الرضاليه في ايش هو في يعني الا الا قديش والله قديش انت فاهم عليا طب اتكلم كيف مش هيك في رمضان ولا بتقول له ابو مصطفى تاخد منه شويه فلوس من ماما لا انت عم تقول له مصطفى والعاده بس انت ما بعت عليه ليه بيقول شو تجيب مصاري مش كثير في نفس وجهه بيقول انا أنا الزاكر المذكور الآم للأسواق الكتاب الآث مثلاً بادرية تعليف ومحمد سعيد مقاتل في السوف كتبهم في عدد البارد اللي يجي قابلين يقولون إن أني أختب انت كذول صور مذكوري طبعاً ما كتبتون عندي مع الكتاب كتبت أخفضت الثاني تأخفضت الثاني معهم نتخلف عن رجائعهم من فالعين وعندف الحتاب طبعين كل عملاً؟ أنا الزاكر المذكور ذكراً لذاكر أجل أنا. أنا الشاكر المذكور شك وقت الكلام كله انا في الآية قال لكم اقول لك انا الواحد فرق الكبير من ناسي انا عمد ذاك يا انا انت بسرطي الى السفامة لحده الناس كيف ان العيب اضع قال انا الواحد فرق كبير من ناسي انا الواحد موظفوش شيء من الطريقة قال له الله لا قال لكم انا الله دولين قال لكم انا عمد دولين على كامل ذكريات كل اخراقه الكبور في الكتاب ان التكنولوجيا فراس كتاب تجميع درس درسه غير تمامه شويه بتاعك وانك تفكر في وجهك انتوا مثلا اتجاه اي انت بغضل. انت ذاكره لا انت ما كده خالص لا وربنا علم نور ونور لكل يا حضره رحمه تمام يا استاذ حضرتك 16 16 تكفي في واحد ثاني اتمارين التجويد كلام الحياه ده عشان الله يفكوا عليكوا كل ده كتاب كده يعني الصفحه تمارين التجويد لا نذكر اليمين لا اقرص فيها صفحه 41 كتاب التجويد نفسه ان كتبه والدوام بتاع كتاب كتاب ده بيكون طويل حتى الوقت كبير يطول وبعد الكلام ده بقى الكلام ده سطر ورقه كلام ده لازم ينطق حاجه دي بدايه ماكو عليكم لنقناشه يقولوا نفس اي شيء لكن انت عايش تعرف اتكلمت اللاعب اللاعب اللي ما في ولا مذكور اكثر منه والله اللاعب اكو صغوره امني يا اخي تبع الفريق تعرف يا اخي دي قيمه لو ده ما بعرف حاضر ما ادري ترى صخريات يا صخريات والله واحد كان كان ثابت كذب السيد الريمي بيستخف معروف وده حتطور ما عندي قال له هو طول طول رجل رجله عجل قرعلان يا اخي الريس تابع جنبكني كذب يقولك يا فينك يا فينك يا اخي السيد داخل زي الجديد يا بيه ايه ده كذب ليه انت بتقعد تتكلم بس وبتقعد كذب هي برضه لا هي لا مش بس ال الأجوار اللي قمت بصنانية ونفعية ونفعية تعمل سمانية يتكلم عنه لي يعني مخبوض الفرغري تعالى ليك واني مخبوض الفرغري انا ما بعتقده واناكين مشينا ليه وزايا ناكين العملية العملات كان لديه يبليز بعد كتاب يقول له يا اخي كذب براحة الشغلاتي بل سي يقول له وقال انك دي مخبوض الفرغري كنت امشي بين يدي الياه تحت الحش فقال ليه كده وقال ليه كده وانا قلعت وانا اسمع يا تعالى يا نحن اذا قمنا اذا قمنا ارتحمنا على عشب الثرى وطلع واحد فوق مليش كلمه اوه اوه يا قصر في شنو انتوا قلتوا رفعوا الثرى نطلع الثرى كده خلينا حاجه لو استقبلها جاء ابو الشيخ طلع على الثلاث دول ان اللي ممكن تبيع بتاع طلع كل الناس جاي كل الناس قال ما وينني تحب الزبع لك تقول لك أنا عضله وطلع لعضله اتولف معه ونحن نقول لك عضله اتولف معه ونقول لك هلاية هلاية هلاية كلها حقية ونقول لك أنا عضله وطلعتها طلع كان لعضله فوق وجلها جدا زبت اليسطية جعله واحد ثاني بسمه اللي هو اللي سوري كان سوري سوري والفرعي اللي حفوة تصور محمرة قالوا ببسوقنا الحائر في حب الله Deepid Sh бы as firbolo and call the So when someone told forth wanting to see the struggle with the Western This is present accessible to wh пон do that the experience of with Be bases When he said rave to B nubos Atman I'm berper And as as one of you fear anywhere Time people Ô come فوقان الكبرى للأخيار لأخيار الكامل كان أولى نفرين تجمع تأكذب الاسوفي قال الاسوفي انا فاطبت الله انا نعلم طلعه هو يتكلم مع هذا لست يتكلم عن الناس يقول انا قل له انا انا مفاتيح الجنة بيته انا مفاتيح الناس بيته فمن ياري الشمس المجنة في, في الدرس فاحنا ما ضحكنا احنا ما مقولنا اللي قبل ما تحكي لنا عند السوغه غير كده ندخل الجنه ثاني يعني الخطوط الداخلة ما اديك وارد تروح هذا لو كان له يقوله بعدك تروح في السوفيه في الدتوم ده انا قاعد عارف مش عندنا ليك مش قادره مالك رضوان يا رفيق لا تسوقي رضوان تكفي خرابك تكفي ايه منال ولا طلع منه يلا تعال مفاتيحنا من الملك فهل الملك فيه سلم المفاتيح للكسوبي اه ولا جرح منه ولا في يعني قال الخبر يدين عليها توقيع احنا احنا الملك جوا يعني على التوقيع والله لجد خليك المر طول انا في باب خارج يقدرك يفتح ليه ما بدك مشاكل عايزك تقول لي زي اللي زور بالك ده اتعفف لكن مش كده الكلام ده هو بتاع ده الموضوع ده كده اذا انت بتفكر انت راضي اذا بعد كده كده هتستحمل انت خروج الجهاد كلامي هو هو بتاع الكتاب ده والله العظيم في الكتاب ده يعني بقى يفوت على بتاع بتاع بتاع المدرسه ويا ده كمان عارف ده كلام هيرزقك قالوا لك شرابات سيدي أحمد طيب أنا أقول لك بأي قليمين ساعة نقول جاهزي دور حرامنا غدا ما في حاجة قال وظهر سيدي أحمد طيب لزيارة للزيارة الشنو مريضي ومصبعي لا تعملوا زي مريضي فجاء منك الموت إزرائيل لصبض روحي العيان ده جاء منك الموت قال فرأيت سيدي أحمد طيب يقول للملائكة أما قمتلكم عن سبعة لأنا من روحه قلت كانوا يقولوا الانسان فوق الفموت جاي بالروح قال الحبيب انا كانشوف الزور ده ايوه ومواجهه في الكتاب جاءه وقال لعثمان انك تعرفني وقل له بان هذا الرجل قد بقي له 30 سنه فالله كفر ابن زياد المتوكل جاء يشمله الله احمد الطيب كان ليه ليس حبيبي هاشم والله والدوي الوجع اقبل خلي حالك فرجك الله من غير ما قال الله عليه وعلى الطيبين والاي والله دول تلك الوائل ما يعني يعني هو مكرم فاي نسبتناش في تشجيع وجه له وقال له انت فاش فاض له وذاك كنت قاعد يعني بس تخقد ارجع الى ربك وقل لهم بان الامر قد نسخ لا ابغى منك تروح حتى اعلان كلام لا دي دول لو كنت تخليتمه يعني بالشكل ولا يا سلام عليك الله يرضى عليك صاحبه ده كان بيقول كلام كان في حته طيب الواحد قام غرق وبعدين جاب لك ورد ده بين روحه وادح في ثلاثه ارجع الورد ده لبيت جاره فجاءه قام يقول لك ده سوار امريجي وطلع احسن من نخريج كرامة لنا انا واحد محمد حسان عبد البرهان تقدروا تطلبوا مننا الكتب في تري دار المسوق ولا اختصاصي في الاخوابيان وكتبوا في الجلاله انا هذا بيان الفاضله وشرف اقول الحمد لله لكل الناس انتوا مدوي بالمعاد ولو انتوا في الجلاله مع خيرك عنك سريع فيكوا كلامك ذكر ذكر كرامات الله والله دخلت كرامات براس ما خلى احوال في وجهه كتب يعني دخلت بالمراوغة كفي موخ تبع الخرااب ذاك قال بس بكام قال لمنو قال هبكم اذا لن تحقق رجائي بالمستشفى وعد علي من جماعة مع مشروع المستشفى اليوم قال فوجد الممرض من مريدين مريدين قالنا دول ورول اللي جاوا يحبوا كانوا ثاني العالم امبارح فاضي اقول من هنا قال بقولت له فقلت له ان هذا المريض من القبائل صحتمه ودارك منه انا ما بعرف ده يجيه لو ثم هم التمسك كلامه ده باقوشا قلنا كلامك انت لا بتفهم تعال لينا بنقوم نستاخرك ما تفهمني اظن ما تفهمني اي جوين جك خليل جمال مش عارف يخوض في رايه في غيره والله ده بتاع ان حرير ملكه روحي يعني ما تبقى الشيخ ده جاي ده يجيب الاخ ده جاي جال مكاله هو مبرر ماذا تريد يا ابراهيم ان ولد خاشه الظهر كيف؟ اي مبرر؟ والله كلامه كده ده سارق خامي كده ان رجع كانش يقول حاجه ده قال قال ده ما له في ابراهيم قال له شنو زواجك ملك مصر بيتبرر من شغله يستيقظ قال له شغله قال له جيتوا لاخذوا هذا المريض قال انا جاي اخذ حد زي الثلاث رايد مرق هنجد سنزورنا قال له انه لن تابقوا بروحة الممرض وقفنا كالماس لأن السيد محمل قصمان حدثوا بروحاني أو صالحيني قال لي بيانهم قال لي يا تعمل يتبعوا بروحاني لحد ما يجينا حيني ما تفعل ما تفعلين لكي تابقوا بروحاني إذن رأيه وقفوا بروحاني قال فقالوا إذا أردت أن تابقوا بروحه فقرأ له الجزمة السيد في سبعة أخرى طبعا جزمة السيد الزوري تطعوه كتبه عدو غالي نقاطه معدو أداول أطمت إحضار حزب السيطي بتاعه وجاب لهم أحزاب وأوراق حيّة حزب السيطي والحزب الناوي وقل يملك أخوات المصلح يا أخيّنه حزب السيطي وهي شيء مالك أوراق ونه قال فبدأ يقرأ له الحزب السيطي بدأ يقرأ له الحزب السيطي قال فقال المريض لا تدر لي الحزب السيطي أخوان تدروا له واحد عميّة ربوا دروحه الأعيان مبتك أنا باتل لك هيا الناس هيا الناس المواردون بهادو يقولوا <تصفيق> ليه واحدة إنه ما يدي خطيره قال له لماذا قال ليه دار العدمين كانت بكثيرا قال إنه ليه وليه دار العبود إني يا رأي جنة يا رأي جنة في النصف يعني محب وإن أبي وهابي شئيه قال ليه رسولهم ليه لأسه عندهم إليه أحد قال ليه موض أبو هابي نفلت على محب يقولوا الوهابي يا محب أولا يا فابو هابي وقال لذلك المخصص الضالب للإستقرار الحجري تي كذلك؟ يا حبيبين كذلك معها للجن مستقر الشعملات الأصدار التجارة والعناس مجانين أحدهم في الكتاب قبص النورة ليش الجسطين كذلك هذا الجسطين في الكتاب قبص النورة تأليك محمد عبد الموحان متباية كلابين قال وكان بولي من أولياء الله فتطاراً بني عمرها لأفاجة منهم اللي قال انظر بيديه حروف 15 ايوار وكان له يعني مريد يخدمه, يخدمه يخدم الولي ده طلع من العلوم في 90 سنه اجواب بتاعه هو في 90 يشتغل في خدمه الشايخ وبالتالي الولي روخامه لاخره كان بقى له مريد يوم ما جيت ليه الولي لقيته وجيه ابن الشيخ فده عملت عمره يكون زعيم القراني جدد اللي اخبرتكم اني اريد الزواج فيه كان صديقنا بس ليس هذا ده, ده لكن كان رزق السماء انا فاضيه طب ما مش اريدك بس لو انت ها قلت لي انت شايف انا ده داخل كده يعني انك قضيت عمرك في خدمه الله انا ده مبسوط انك انت عينك فرق كبير لكن حبنا واحد بي من اصل صحيح يا اخوي وبتاع بنزه وكده لا لا لا لا لأ لا. قال لا تعالى وجابني الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هذه الشيله التي قلتها قال اكثر النبا ابو الهدال قال انه كان في كتبي ابو الهدال الذهب كسره لاغي يعني قال كي كان لا ذكرت الله قال بعد قال لما قال يوم العيد يوم العيد قال كان الشيخ حمر عشان حمر فاقل فيه المريض وقال وعمره خمسة عجيسة <تصفيق> والله أنا أكيد الحمام دارني في إلا فينا يعني دخل الحمام ويسنعين دمعني بخمسة عجيسة أنت لا تبقى لجوء الحمام <تصفيق> يا أناس كتبوا مرواحة إذا ما تبقوا أبدا الكرامات دي أعوضيها يا صوفيت كلامات يا جماعه قليله لدي اه القرانه بحريزالكوا دوت السكان الدراسه انا في حاله ان الله يفتح لكم لحضراتكم انتم في ثلاثه وارث وفي الاحد والسلام عليكم